بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> ولدت جغل وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَظْحَكُونَ سُرُورًا فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا ميلة، ميلة، ميلة، وأيه، وأيه، وأيه؟ يوم يتمرد الإنسان عن الانقياد للشيطان يوم يلطبط بالله الواحد الديان يوم يذوق في قلبه حلاوة الإيمان ميلة، ميلة، يوم تدرف بالدموع العينات يوم يلهج بذكر الله اللسان ذلك هو الميلاد الحقيقي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم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 قد تولد في أي عمر والبشرات. وهنيئا لك إن لم يسبق الموت ميلادك فبادر بادر إلى الميلاد بادر. واعلم أنك لن تعيش أكثر مما عاش من قبلك بادر بادر إلى ميلادك من رحم الظلام إلى فسحة النور فبادر بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرماه واساله توفيقاً وعفوا ثم قل يا رب باصرني وازل عني فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ميلاد إنسان خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الخالق الحمدان تنقلها لكم مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة مسجلة من رحاب مسجد السعادة بحي الصفا بجدة ميلاد إنسان ميلاد الحمد إنسان. لله ميلاد إنسان الحمد لله وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورة وحقق آمال الآمنين برحمته فمنحهم عطاءا موفورا وبسط بساط كرمه على التائبين فأصبح وزرهم مغفورا وأسبل من نعمه على الطالبين وابلًا غزيرة أحمده جل وعلا أن أفاض على عباده جزيل الإنعام ووفقهم للصالحات على الدوام وسهل لهم طريق التوبة من الآثام فهاهم وقد هجروا لذيذ المنام وصلوا بالليل والناس نيام ورفعوا أكفة ضراعة للملك العلام كل يسأل حاجته واحد يسأل العفو عن زلته وآخر يسأل التوفيق لطاعته وثالث يستعيد به من عقوبته ورابع يرجو منه جميل مثوبته وخامس يشكو إليه ما يجد من لوعتي، وسادس شغله ذكره عن مسألته فسبحان من وفقهم وغيرهم محروم أحمده جل وعلا وأشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والدوام وتقدس عن مشابهة جميع الأنام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأنام وقائد السعداء إلى بر الأمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقبت الدهور والأيام وسلم تسليما اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا اللهم واشتر في الدنيا والآخرة عيوبنا وفرج عنا كرو بنا واغفر برحمتك جميع ذنوبنا وارحم في موقف العرض عليك ذلّم قامنا يا رب يا رب يا خالق عبدك الخاط الحزين لقد أتاك منكسرا فاجبر لمنكسري مستغفرا من ذنوب لا عداد لها بعفوك الجم يا رحمن لا تدري فلا تدعني فلا تدعني ملك العرش مطرحا بين النوائب والأسدام والغيار فاغفر وأكرم عبيدا ما له عمل من الصوالح يا رحمن في العمر لكنه تائب مما جناه فقد أتاك مستغفرا يخشى من السقر فإن رحمت على من جاء مغتفرا فأنت أهل به يا ربي فاغتفري وإن تعذب فإني أهل ذاك وذا عدل قوي بلا لوم ولا نكر، إخوة الإيمان الإنسان في هذه الحياة الدنيا يأتي عندما يقذف من رحم أمه معلنا ميلاده الأول ويفارقها عندما يحين الوقت فيتركها ويرحل ميلاد وموت لا إن الإنسان قد يولد مرتين إخوة الإيمان ويموت مرتين نعم يموت مرتين ويولد ميلادين فأما الموت فموتة أخرى معلومة للقاصي والداني يوم يدهم هازم للذات وكاسر الشهوات ومنغس السهرات ومفرق الجماعات وينتزع الروح من ذلك الجسد وجاءت سكوة, وجاء سكوة, الموت, بالحق. سكوة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كل نفس ذائقة الموت، إنما توفوا ذائقة الموت، وإنما توفوا أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب يوم يأتي مهلك العباد وموحش البلاد وميدم الأولاد ومذل الجبابرة الشداد ذلك الموت الذي لا يعرف الصغير ولا يميز بين الوضيع والوزير ولا يحابي صاحب المنصب الكبير يأخذ الرضيع من حضن أمه ويهلك الفتى في ريعان سنه ويخطف المرأة من بين أهله وهذا الموت وهذا الموت إخوة الإيمان يشترك فيه كل الخلق وهو واقع بهم لا محالة الجن والإنس والحيوانات والطير حتى الملائكة الكرام ولا يبقى إلا الواحد الديان جل وعلا وموتة أخرى إخوة الإيمان تأتي والإنسان يرفل في ثوب الصحة والعافل موتة مفزعة مفزعة موتة تأتي عندما يموت قلبه وتنطفئ جوارحه بخروجه إلى الكفر بعد الإيمان وإلى ظلمة المعصية بعد طاعة الرحمن أمر يقلق المسلم ويزعجه ينتكس الحال والعياذ بالله فبعد أن كان من السعداء ينضم إلى حزب الأشقياء بعد أن كان من المصلين إذا هو من اللاهين عن الدين إنها فإنها لا, تعمل لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تعمل قلوب التي في الصدور وقع في حبائل الشيطان بعد أن كان قريبا من الرحمن لم يقرع أذنيه قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا موت وانتكاسا عرفته منذ زمن يشع من وجهه نور الإيمان ترى ظاهره يذكرك بالله إذا مرك أنه ريحانة تعبق بريحها الطيب كان يدعو هذا وينصح ذاك يأم الناس ذا صوت شجي إذا خطب جمع من الكلام أحسنه وأجمله وذات يوم قابلته بعد انقطاع لم أعرف ظلنت أنه شبيه وإذا برفيق يقول إنه فلان لم أصدق أطلقت يدي لتمسح على عيني علني أحلم أو لعله كابوس يجتم على صدري دققت النظر وأعدت الرؤية إنه هو اللهم يا رب إني أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان ومن الضلال بعد الهدى أين ذلك السمت؟ أين ذلك السمت الرضي؟ لقد تحول إلى شبه أطلال مهجورة سألت عنه القريب والبعيد ويأتي الخبر كالصاعقة انتكس والعياذ بالله سلك مسلك الشيطان رجع إلى حزب الشيطان وعاد أولياء الرحمن لقد حصل على مركز مرموق وجر المال بين يديه، رأى أنه من الخطأ أن يجتمع دين ودنيا، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخطأ، أخطأ يوم كان يعتلي المنابر، أخطأ يوم كان يخطو إلى المساجد، أخطأ يوم صام عن الحرام، أخطأ يوم كان تابعا لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما الآن فهو على صواب. ربنا لا, ربنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا, وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت هذا هو الموت قبل الممات إخوة الإيمان نسأل الله لنا ولكم الثبات ميلاد وموت وكما يموت الإنسان موتتين فإنه قد يولد مرتين ميلاد أول يوم يخرج من ظلمات رحم أمه إلى نور الدنيا ميلاد يشترك فيه كل الخلق المسلم والكافر البر والفاجر حتى الحيوانات أما الميلاد السعيد الثاني فهو يوم يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وهذا ميلاد خاص بالموفقين لهداية صور ذلك الميلاد العظيم فاطر السماوات والأرض الرحمن الرحيم حيث قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال والدمعة تكاد تقفز من عينيه مر علي عشرون عاما وأنا في ظلام دامس أتخبط خبط العشوى أعيش لحظتي لا أنظر للمستقبل فلح بشبابي ظننت بأني الخالد من بين الناس الموتى عشرون سنة هي عمري مرت لا أحس للدنيا بطعم المال كثير والأصدقاء أكثر ماذا ينقصني؟ ظلنت أنه لا ينقصني شيء كان هناك في نفسي جوعة وفي صدري ضيق ماذا يشبع تلك الجوعة ومن ذا يشرح هذا الضيق لم تشبع نفسي معازف ولا سهر ولم تشرح صدري ملاهي ولا وتر على العكس تماما فالجوعة زادت والضيق ازداد بدلت الأصدقاء سافرت وعدت غنيت للدنيا أغاني حلوة سهرت طويلاً ولهوت كثيراً وتعبت نعم تعبت والجوعة دوماً تزداد سهرت أفكر وأفكر أين النقص طال الليل والناس هجوع والأهل نيام وألم الجوعة يعصرني وضيق الصدر يكاد يقتلني وجاء من أقصى الصمت صوت يسعى إلى مسمعي الله الله أكبر نعم إنه صوت الحق غريب هذا الصوت عشرون عاما أسمعه ما أحسست به إلا الآن رغبت نفسي في إجابة النداء توضأت خرجت إلى الشارع أمشي في الظلم متجها إلى بيت الله دخلت وقفت مع الناس وقفت مع الناس طراز من الناس لم أعهد في حياتي وجوهم بيضاء يشع منها نور ونفوس طيبة تقدم بين الصف إمام وجهه كالبدر استو ولا تختلف وبدأ الرجل صلاته بدأ يقرأ وأنا أنصت لم أعرف أي الآيات يقرأ لأني لم أكن صديقا للقرآن وقف الصوت وإذا بالرجل له نشيج وخني وإذا به يبكي وتخرج الآيات من فمه ممزوجة بالدموع والبكاء وصوت يستجد الرحمة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وإذا بالصوت يرتفع ويعلو البكاء وتسيل الدموع والعبرات في تلك اللحظة نزلت دمعة من عيني أحسست ملوحتها وشعرت بلسعتها تبعت تلك الدمعة قصة نزلت دمعة تبعتها دموع وعبرات أجهشت ببكاء صادق صنع في نفسي أزيزا كأزيز المرجل وكأن هذا الرجل استمطر قلبي بكلام الله فنزل الدمع غزيرة سال على خدي فسقى أرض جذباء في قلب الميت فأحيا بهذا الدمع بعد كلام الله موت فؤاد أعلنت بعد صلاة الفجر ميلادي إيه وربي إنه ميلاد إخوة الإيمان لا يتقيد بعمر عبد الله قد تولد في أي عمر وهنيئا لك إن لم يسبق للموت ميلادك لعلك تولد ميلادك الجديد وأنت في المسجد أو الشارع أو البيت أو في سيارتك أو على فراش المرض أو في الصحراء أو على رؤوس الجبال قد تولد في العشرين من عمرك أو الأربعين أو الستين أو قبل الموت بلحظات وقد تولد مع ميلادك الحقيقي 1-ولدتك أمك يبnى آدم, والناس آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحك مسرورة في يوم موتك ضاحك مسرورة إنه ميلاد إخوة الإيمان ليس له سبب ليس له سبب معين ولكنه شيء يهز نفسك هزة شيء يشعرك بأنك ما خلقت عبثا ولن تترك سدا ولا هملا نعم هي هزة فاستيقاظ من غفلة فمحاسبة للنفس فدمعة على الخد فسجود لله من ذلك العبد فثبات فثبات نسأل الله الثبات, الله الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اسألوا الله الثبات حتى يكرمكم الله برحمته جنة عرضها كعرض الأرض والسماوات إخوة الإيمان هذا الميلاد لا يولده أي إنسان إنما يولد بعد توفيق الله من أخذ بالأسباب وقد تأتيه تلك الأسباب. قد يكون كافرا فيسلم وقد يكون مسلما عاصيا فيعود وقد يكون مستقيما فيجدد ذلك الميلاد وقد يكون ميلاده بعد موته الثاني قابلته بعد موعظة رقيقة ألقاها أحد الدعاء شاب في ريعان الصبا بدت عليه أثر النعمة وجهه مستدير كالقمر وعيناه محمرتان وكأنهما جمرتان من لهب أخذ بيدي بعيدا عن الناس قال يا شيخ أذنبت كثيرا وأصرفت على نفسي لم أدع معصية إلا ارتكبتها ولا موبقة إلا فعلتها وإني ظان أني هالك ولن يغفر الله لي وإني متيقن أن الله ساخط علي ولعلي من أهل الدرك الأسفل من النار وأجهش بالبكاء ربطت على كتفه قائلا له هذا يكفي وما قلته يشفي. فإن الإحساس بالذنب والندم مع الكرب طريقك إلى الخير وإلى رحمة الله أجاب بلهجة جادة يا شيخ ما فعلت من ذنوب تجعلني من أهل الدرجة الأولى في النار لقد حجزت مقعدي هناك قلت له مبتسما ولماذا تؤكد حجزك, ولماذا تؤكد حجزك يا فتى وباستطاعتك إلغاءه وتثبيت مقعدك في الجنة بعد رحمة الله أو لم تسمع قول الرحيم الرحمن وهو يقول لك: قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرحو على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أعلن ميلاده وأحيي الله فؤاده فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ما ألذَّه من ميلاد ذلك الميلاد ولا إله إلا الله ما أسعده من مولود ذلك المولود ولا إله إلا الله ما أجملها من أيام من تلك الأيام يوم يتمرَّد الإنسان عن الانقياد للشيطان يوم يرتبط بالله الواحد الديان يوم يذوق في قلبه حلاوة الإيمان يوم تذرف بالدموع العيناد يوم يلهج بذكر الله اللسان. فيا أخيَّ فيا أخيَّ يا من خلقك ربك فسواك وهو الذي رزقك وكساك وأطعمك وسقاك ومن كل خير إن سألته أعطاك ومع ذلك, ومع ذلك عصيت وما شكرت وأذنبت وما استغفرت تنتقل من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنوب وكأنك ستخلد في هذه الدنيا ولن تموت تبارز الله بالمعاصي والذنوب غافلاً ساهياً عن علام الغيوب لعلك أخي تسمع حديثي هذا وأنت قابع في بيتك ونداء الحق يناديك وأنت ترفض الإجابة وكأن الأمر لا يعنيك لعلك تسمع حديث تسمع حديثي هذا وأنت تسبح في بحار القنوات بين رقصة وأغنية وسهرات لعلك تسمع حديثي هذا أخي وأنت في سيارتك تجوب الشوارع والطرقات أو لعلك في أحد المنتزهات أو في مقاهي الشبهات أو لعل أخيتي تسمعني وقد أعرضت عن طرق الخيرات وأغرقت نفسها في أمواج الشبهات ها هو الداعي يناديكم إخوة الإيمان يا معشر العاصين جود معشر واسع العاصين عند الاله لمن يتوب ويندم يا جود واسع عند الاله لمن يتوب ويندم يا أيها العبد المسيء الى متى تفني زمانك Fi asa, vala rabbma. Badr ila mola, kya men gumrohu? Qadz'ag fi أسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب باصرني وزل عنني العماه يا رب بصيرني وزل عنني العماه يا رب وزل عنني العماه عجل عجل أخيا ولا تجعل للشيطان إليك سبيلا عجل وأعلم ميلادك قبل الفوت يوم لا ينفع الصوت عجل قبل هجوم هادم اللذات يوم يضيع الميلاد في تلك اللحظات استمع يخيّ إلى من أنعم عليك وهو يتحدث عن أولئك الذين بارزوه بالذنوب والمعاصي ولم يخشوا يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي استمع إلى مولاك وهو يقول حتى إذا جاء أحده الموت قال رب رجعون لماذا تتمنى رجعة يا هاد لعلني أعمل صادحا فيما تركت فيقال له توبيخا كلا نعم كلا فقد أمهناك كلا فقد تركناك فتماديت وما رجعت وما باليت كلا فقد انتهى الوقت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ومن ورائهم بزخ إلى يوم ومن ورائهم إلى يوم ومن ورائهم بزخ يوم يبعثون ميلاد إنسان، وكأني بك أخيا وأنت تقول ماذا أفعل، وماذا أصنع؟ أذنبت كثيراً وعصيت كثيراً، لا عليك، لا عليك أخي الكريم، أخت الفاضلة، فالباب أمامكم لا زال مفتوحاً والأمل بين أيديكم لا زال مطواحاً. المهم، المهم أخيا عجل بالتوبة واغسل الحوبة قبل أن تقول. يا حشرة على ما فرضت في جنب الله تقول نفس يا حشرة على ما فرضت في جنب الله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 أن الله يفرح بتوبتك إذا تبت عجل واعلم أن الله يحبك إذا رجعت إليه وأنبت لا تجعل أخيَّ ذنوبك خندقا يحاصرك ويزتف حولك فيعتصرك أنا أعلم أنك ستقول كيف أتوف وكيف أرجع ماذا يقول الأصدقاء؟ قد يستهزئون به قد أخسر أعلم, أعلم أنك تخاف أن تبتلى أين أنت من أخيك بلال رضي الله تعالى عنه الذي لما أعلن إسلامه قام سيده أمية بن خلف بتعذيبه عذبه عذابا لا يتحمله بشر ومع ذلك كان يقول أحد أحد ولما سئل رضي الله تعالى عنه وقيل له كيف صبرت على ذلك العذاب قال بلال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فتغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب ولم أعد أشعر بالعذاب الله أكبر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فأين أنت أخى من أخيك بلال أم أين أنت من سيدك وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بلال وهو الذي أدمت قدماه الشريفتان بأبيه وأميه صلى الله عليه وسلم بعدما رجمه أهل الطائف بالحجارة صبر صبر وقال اللهم اغفر لقومي قومي فإنهم لا يعلمون وضع سل الجزول على ظهره وهو ساجد فصبر قيل ساحر فصبر قيل كاهن فصبر قيل كذاب فصبر وماذا حدث بعد ذلك نبيك وحبيبك قائد الخلق أجمعين في جنات النعيم ماتوا كلهم مات بلال ومات أمية بن خلف ومات أبو جهل ولكن أمية في النار وأبو جهل في النار أما المؤمن الصابر الصادق بلال فهو في الجنة صبر الصابرون وفاز المتقون وخسر هنالك المبطلون المعاندون لا تهتم اخيا باستهزاء بعض الناس منك إذا اهتديت فإنهم إن لم يتوبوا فموعدهم الآخرة إن, إن الذين, الذين أجرهوا كانوا أجره الذين من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ظَلْلٌ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ, فاليوم, فاليوم يوم الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ, الكفار يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْرُؤُونَ هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ولا تظن ولا تظن أخيا أن طريق الجنة مفروش بالورود والرياح، فقد حفة الجنة بالمكارم وحفة النار بالشهوات. أخي الحبيب يا من لازلت في رحم المعاصي والآثام، إني أدعوك دعاء الصادق معك المحب لك أن تعلن ميلادك قبل فوات الأوان، لا تغتر بدار لا بد من الرحيل عنها. ولا تخرب دارا لا بد من الخلود فيها فيا قوم قو قو قو قو قو يا قوم فيا قوم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار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 وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ولك أن تتصور نفسك أخيَّ إن كنت من المطيعين لرب العالم لك أن تتصور نفسك وأنت في الجنة دار المُتَّقين الأبرار بعد أن رحمك العزيز الغفَّار ترك تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر تصور نفسك يا عبد الله يوم يقال لك وأنت مع أهلها أدخلوا الجنة, ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أهل الجنة أخيَّ تعرف في وجوههم نظرة النعيم أهل الجنة أخيَّ في جنات وعنون أهل الجنة في شغل فاكهون أهل الجنة يسقون من رحيق مخدوم أهل الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله. أخيَّ يا من تحب الله والجنة من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلَى ثيابُه ولا يفنى شبابه أهل الجنة إذا دخلوها قال لهم ربهم تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فترى ربك أخي وإنها لمن أكبر وأعظم وأحب النعم فيا لها من لذة تلك اللذة ويا له من نعيم ذلك النعيم إخوة الإيمان لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان حيا فهزوا السمع إلى منازل الأبرار وحداه به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا في دار القرآن فكن بقلبك أخ الكريم بل بكلك مع القوم الذين قال مولاك فيهم والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تخيل تخيل يا من ظلمت نفسك تسويف في التوبة وتأخيرها يا من انتكس بعد الهداية وأنت يا من غرقت في لجج المعاصي والآثام تخيل نفسك تخيل نفسك إن مت على غير توبة تخيل نفسك وأنت في أودية جهنم تهين ومن طعامها تأكل أكلاً كله صديد وحميم تصور نفسك أخيّ إن مت على المعاصي والذنوب تصور نفسك هل تتحمل ذلك العذاب ومن أعرض عن ذكري فإن, أعرض عن عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقا تصور نفسك اخيا وأنت ترى ذلك الأعمى وهو يسحب على وجهه في نار حرها شديد وقعرها بعيد وطعام اهل هالزقوم وشرابهم فيها الصديد يجرعون يتجرعون ولا يكاد, يكاد يسيغ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائك يسحب على وجهه في نار وقودها الناس والحجارة النار أخي وما أدراك من نار, ما من نار سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر لها إذا ما غلت فورا يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدري يا ويلهم تحرقوا النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر وكل يوم لهم في طول مدته نزع شديد من التعذيب والسعور فيها غلاب شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمعا من قهر تذكروا تذكروا إخوة الإيمان تذكروا إخوة الإيمان إذا الأغلال إذ في الأغلال في أعناقهم, في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون تذكروا إخوة الإيمان يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أهل النار أهل النار. أهل النار أخي ليس لهم طعام إلا من ضلّ لا يُسمن ولا يُغني من جوع أهل النار وين يستغيثو إيه يستغيثو يغاثو بما إن بئس الشراب وساءت مرتفقا اهل النار لهم أهل النار من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا Ahlun-nar wa taral mujrimina yawma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 ولهم مقامع من حديد أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أهل النار استمع اليهم وخيارهم وهم يصيحون يصطرح فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا انا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 اخسأوا فيها ولا تكلمون ينادون بأعلى أصواتهم ينادون من؟ ونادوا ينادون يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد شئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ولفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه ورافوه ورحمه الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الذي يغفر الذنب الكثير ويقبل العمل اليسير ويجبر قلب الكثير ويرحم الصغير والكبير أحمده جل شأنه وأشكره على خيره الوفير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخي أخي يا من ألهدك الدنيا وصرفتك عن الطاعة أنت الآن في وقت المهلة وزمن الإمكان بادر إلى ميلادك من رحم الظلام إلى فصح النور وأعلم أنك ستكون بعد موتك من أحد الفريقين، فريق الناجم سلم وفريق مكردس على وجهه في النار، فمنهم, فمنهم شقي, وسعيد, شقي, فمنهم شقي وسعيد, وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها لهم فيها زفير وشهيق.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 ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك عطا غير مجزون مساكين مساكين أهل الذنوب إي وربّي مساكين أهل الذنوب أطاع الشيطان معصو الرحمن مساكين أهل الذنوب جلت كروبهم وعظمت خطوبهم وكثرة عيوبهم وأحسيت عليهم في الكتاب ذنوبهم مساكين أهل الذنوب عصوا الجبار بالليل والنهار وبدلو مهجهم لعذاب النار وسودوا صحائف أعمال بالخطايا والأوزار مساكين مساكين أهل الذنوب غفلوا عن الطاعة وخسروا أنفسهم قبل قيام الساعة تذكر أخيا تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهُدِكَت السُّتور عن المعاصي وجاء الذنب فانكشف الغطاء تذكر أخيّة ثبتك الله على الحق يوم ينفق في الصور ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور تذكر أخيّة تلك اللحظات يوم تحشر الروح في الصدور تلك اللحظات التي أزعجت قلوب الخائفين لحظات حيرت أفهام العارفين لحظات أبكت عيون العابدين لحظات أذلت أعناق المتجبرين لحظات هي النهاية والبداية نهاية الدنيا وبداية الآخرة نهاية العمل وبداية الجزاء تصور نفسك تصور نفسك أخ يوم يتخلّى عنك الأقرباء والخلان والأصدقاء يوم يسلبونك كل ما تملك حتى الثياب التي تلبسها والسيارة التي كنت تركبها والأموال التي كنت تجمعها والدور التي كنت تسكنها يوم تنظر إليهم ولسان حالك يقول كأني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغورها وصار في الحلق مرًّا حين غرغرني فيا ليت شعري, فيا ليت شعري أخيَّ ما حالي وحالك ما حالي وحالك إذا جاءتنا تلك اللحظات ونزل بين الأنين والغمرات ما حالي وحالك ما حالي وحالك إذا نزل بنا هادم اللذاء ومفرق الجماعات ومنقص الشهوات، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي قبل الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنها. ما يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. ما يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. لا تضيع عمرك، لا تضيع عمرك أخيا في غير مرضات الله.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 وسلك طريق الصالحين من الآباء والجدود إني أدعوك أخي إلى اللحاق بركب التوابين المستغفرين بادر, بادر إلى الميلاد واعلم أنك لن تعيش أكثر مما عاش من قبلك وكلما زلت بك القدم إلى أتون الخطيئة تذكر أنك عبد من عباد الله وأنك مجبول على الخطايا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وأتبع السيئة الحسنة تمحها اللهم يا جابر كسر المنكسرين اللهم يا مغيث الملهوفين والمستغيثين اللهم يا غافر ذنب المستغفرين نسألك اللهم أن تقابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء اللهم عنا على طاعتك وجنبنا طريق معصيتك واختم لنا إلهنا ومولانا بالصالحات وضاعف لنا الحسنات وارفع لنا الدرجات اللهم تقبل منا القليل واعف الزلل والتقصير اللهم لا تردنا خائبين ولا من عطاياك مفلسين ولا عن بابك مطرودين وآمنا يا مولانا من فزع يوم الدين اللهم آمين صلوا على نبيكم آمين فقد أمركم الله بذلك في كتابه العظيم أمراً قال فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لا لأبكين على نفسي وحط لي يا عين لا تبخلي عني بعبرتي لا ابكي ان لفوق داني الشباب وقد ندى المشيب عني الدنيا برحلتي لا أبكي على نفسي فتسعدني عين مؤرقة تبكي لي فرقتي لا ابكي على نفسي فتسعدني عين المرقة تبكي لي فرقتي لا ابكينا ويا بكني ذو ثقتي حتى الممات اخي لاي واخوتي لا أبكي ويا بكني ذو ثقتي حتى الممات ميلاد انس ميلاد انس اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمت إنك أنت الهادي النافع سبحانه وتقبل تحية إخوان في مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الصفا شارع الأمير عبد الله شرق ميدان الطائرة. هاتف فوكس ستة, ستة تسعة ثلاثة ورقم ستة ميلاد إنسان. ميلاد إنسى. تم المونتاج والإخراج إنسان. بستوديو عبد الله كيكي بجدة. الهندسة الصوتية محمد عبد الكريم.